نسمى صلاة الحلم أن يجزي كل من بذل جهدا من دعم مالي أو معنوي أو بدعاء لهؤلاء الأخوة الذين قاموا بهذه الجهود فشكر الله الجميع وبارك الجهود ونفع بفضاكم هو ولي ذلك وانقادر عليه وآخره دعوانا بحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على الذين محمد وعلى